148. Oya Qawm Man Yenصurni Min Allah In Taratthu Hum 149. Afala Tذكرud 140. ولا Aقول Lekum Jin Di Khazainullah 141. ولا A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 111. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين 112.